وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تنبيه ذكرنا فيما سبق انه اذا حصل الاضطرار في احد اطراف العلم الاجمالي فهل يلغي منجزيه العلم الاجمالي من راس ام يلغي خصوص وجوب الموافقه القطعيه وكان الكلام في تطبيق هذه الكبرى الاصوليه على من علم تفصيلا بوجوب صلاه الظهر الى الكعبه وترددت الكعبة بين الجهات الارباع ولكن لم يتمكن من الاتيان بالصلاه الى الجهات الارباع لعذر من الاعذار فهل يبقى العلم الاجمالي بوجود الكعبة في إحدى الجهات منجزان ومقتضاه هو رعاية بقية المحتملات أم يسقط عن المنجزية فيكتفي المكلف بصلاة واحدة إلى أي جهة شاء وهذا الباحث يقتضي الكلام حول ما هو المقصود بالاضطرار فإن الاضطرار له ثلاثة مصاديق العاجز العقلي والعجز الشرعي والحرج فبالنسبة للمصداق الأول وهو أن يحصل له عجز تكويني عن الاتيان بجميع المحتملات كما في محل كلامنا اذا ضاق وقت المصلي عن الاتيان باربع صلوات الى اربع جهات على نحو الاداء فإن هذا من مصادق العجز التكويني وفي مورد العجز التكويني يكون الترخيص عقليا بعد بمقتضى قبح التكليف بما لا يطاق الذي لا فرق فيه بين أن يكون التكليف شرعيا أو عقليا وأما في المورد الثاني وهو مورد العجز الشرعي للعجز التكويني والعجز الشرعي عبارة عن المزاحمة بين ما وجب وبين واجب آخر أهم أو مساوي كما لو فرضنا أنه وقع التزاحم بين الصلاة لأربع جهات وبين إنقاذ النفس المحترمه او وقع التزاحم بين الصلاة لاربع جهات وبين ازاله النجاسه عن المسجد فاذا وقعت المزاحمه ليس لوقعتها كاذبه مع الأهم او المساوي فهو عاجز شرعان لا تكوينان عن الاتيان بالصلاة لأربع جهاد وقد وقع البحث في باب التعارض في باب التعارض تعارض الأدلة في الاصول هل أنه الترخيص في ترك المهم الى الاهم او ترك احد المتساويين للاخر عقليا ام شرعيا حيث ان المعروف بين الاصوليين أن الترخيص في باب التزاحم عقلي ولذلك فإن قواعد باب التزاحم عقلية ولكن ذهب مثل صاحب الحدائق قدس سره الذي ليس مشربه مشرب اتكاء على الادله العقليه الى تخريج باب التزاحم على اساس شرعي حيث ادخل باب التزاحم في دليل وما من شيء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر إليه بتقريب أن من تزاحم الأهم والمهم لديه فهو مضطر لترك المهم فيشمله دليل وما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه وكذلك من وقع التزاحم لديه بين المتساويين فهو مضطر لترك أحدهما فيشمله الدليل وأما بالنسبة للمورد الثالث وهو ما إذا كان في الجمع بين المحتملات ورعاية سائر الأطراف حرج أو ضرار فلا يوجد عجز تكويني أي أن الوقت واسع ولا يوجد عجز شرعي لعدم المزاحيم ولكن في الصلاة لأربع جهات حرج او ضرر على المكلف من دون ان يبلغ هذا الضرر درجه درجه درجه حرمه ان يكون ضررا محرما والا دخل تحت العجز الشرعي ففي هذا المورد أي ما إذا كان في رعاية أطراف العلم الاجمالي حرج أو ضرر وقع الباحث هل يشمل حديث لا ضرر مثل هذا الموريد أو يشمل دليل ما جعل عليكم في الدين من حرج مثل هذا الموريد أو لا يشمله نعم إذا كان الحرج في ارتكاب طرف معين أو الضرار في ارتكاب طرف معين فإن هذا يكون حكمه حكم العجز التكويني أو العجز الشرعي إذا كان في معين إنما البحث إذا كان الحرج في الجامع بين الأطراف لأن الحرج في طرف معين منها فإذا كان الحرج في الجامع بين الأطراف فهل تجري قاعدة لا حرج ولا ضرار أم لا وقد بحث الأصوليون هذه المسألة في باب دليل الانسداد عندما بحثوا هناك في ان من علماء إجمالا بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة، وكان الاحتياط في جميع الشبهات عسرا وحرجا، فهل يشمله دليل لا حرج أم لا؟ وهنا ذكر صاحب الكفاية قدس سره ومن أتى بعده أنه قد يقال إن دليل لا حرج ولا ضرر لا يشمل هذا الموريد والسر في ذلك يا سيدنا عليك بالأسرار مو كتاب الأسرار الأسرار الفقه يعني. والسر في ذلك أنه هناك مسلكان في تحديد مفاد لا حرج ولا ضرر المسلك الأول مسلك الآخند وهو أن المقصود بما جعل عليكم في الدين من حرج أو لا ضرر ولا ضرار أن العمل الحرجي أو العمل الضرري لا إلزام به فالحرج والضرر أخذ وصفا لمتعلق الحكم وليس وصفا للحكم نفسه فمتى ما كان متعلق الحكم حرجيا أو ضرريا لم يتعلق به الحكم الإلزامي فالعبرة في الجريان بملاحظة المتعلق هل أنه حرجي أو ضرري فيقال الوضوء الضرري غير واجب والوضوء الحرجي غير واجب المسلك الثاني وهو ما تبناه المحقق النائني قدس سره وسيدنا وتلامذتهم ونسب للشيخ أعظم قدس سره أن الحرج وصف للحكم وليس للمتعلق أي الحكم الحرجي مرفوع في الشريعة لا أن المتعلق الحرجي مرفوع برفع حكمه بل مباشرة الحكم الحرجي مرفوع في الشريعة فإن كل إلزام يوقع في الحرج فهو حكم حرجي وبالتالي فهو مرفوع والثمره شنو هذا البحث بحث بس علمي تفنن او اكو ثمره والثمره المترتبه على الفرق بين المسلكين ذكرها صاحب الكفاية في محل الكلام وهو ما إذا كان في الجامع بين المحتملات شنو حرجون، كما إذا علم بوجود ماء نجس من بين عشرة آنياة ولكن ترك شرب الجميع هرج عليه أو ضرار أو علم بوجوب الصلاة إلى الكعبة وترددت بين ثمان جهات وكانت الصلاة إلى ثمان جهات حرجا أو ضرار فهنا أفاد الآخند وما ادراك ما الآخند الى يومنا هذا وإحنا وين على مائدته نركض ورا الاهوين على مائدته ما وصلنا لمائدته او وصلنا لمائدته خلاص بعد إحنا هون يومنا هذا نركض نركض, نركض, نركض بالشارع آه. مثل الاولاد الاطفال اللي يركضون السيارات أوه. نركض وهذا هو بالسياره والمائده بالسياره سيدنا نركض قاعدين فقد افاد الاخون قدس سره انه ان قلنا بالمسلك الاول وهو أن المرفوع في القاعدة المتعلق الحرجي برفع الإلزام عنه فالمفروض فلا تنطبق القاعدة على المقام لماذا؟ لأن ما هو متعلق الوجوب وهو الصلاة إلى الكعبة ليس حرجيا في الواقع ولذلك لو انكشفت لنا الكعبة لم تكن الصلاة إليها حرجية ولا ضرريه فما هو متعلق الحكم الواقعي لا حرجية ولا ضررية فيه إنما الحرج في الجامع بين الاحتمالات والا فنفس المتعلق الواقعي لوجوب صلاه الظهر ليس فيه حرج او ضرر او نفس شرب النجس الواقعي ليس فيه شنو حرج او ضرر يعني في تركه انما الحرج والضرر في الجمع بين المحتملات اذن فلا تنطبق لا حرج على المقام لما لان المفروض ان المتعلق للحكم الواقعي ليس حرجيان واما اذا بنينا على مسلك الميرزا النائني من أن المرفوع بلا حرج الحكم الحرجي خلي المتعلق الحكم الحرجي فقد يقال برفعه في المقام طار لما لأن حرمة شرب النجس في الواقع لو لم تكون لما وقع المكلف في الحرج بالجمع بين المحتملات فالذي افضى وأوجب وقوع المكلف في الحرج بالجمع بين المحتملات بقاء الحكم الواقعي إذن فبقاء الحكم الواقعي وهو حرمة شرب النجس على الفعلية هو الذي ادى الى ان يقع المكلف في مقام امتثاله شنو في الحرج لذلك ان الحكم الواقعي نفسه حرجيون فمقتضى دليلي لا حرج رفعه ولكن رفعه مصيبه ها كارثة في الإسلام، ولكن رفعه أي عدم الالتزام وعدم الامتثال اصلا مصادم لضرورة الشارع بأن لا يصلي المكلف اصلا أو لا أو يشرب جميع الأطراف أو إلى آخره. وقد يقال في قبال ذلك بان لا حرج لا تنطبق على محل الكلام لا على المسلك الاول لما افاده صاحب الكفايه من ان المتعلق ليس حرجيا ولا على المسلك الثاني لما لأن الحرجي في حكم العقل لا في حكم الشر، فحكم الشارع بوجوب الصلاة إلى الكعبة ليس حرجيا، وإنما الحرج في حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضل فراغ اليقيني ولولا, حكمها ولولا الحكم العقلي المذكور لما وقع المكلف في الحرج فالحرج من حكم العقل لا من حكم الشارع وبما أن الحكم العقلي ليس بيد الشارع وضعه فليس بيده رفعه فلا مجاله لجريان لا حرج ولا ضرر في المقام لا على مسلك الكفاية ولا على مسلك النائين ولكن ذهب العلمان السيد الصدر والسيد الأستاذ دام ظلهما بمعنان وقدس سرهما بمعنان إلى أنه يمكن إجراء دليل لا حرج ولا ضرر في المقام بأحد وجهين الوجه الأول أن يقال صحيح أن حكم العقل بالجمع بين المحتملات من باب أن الاشتغال اليقيني يقتضل فراغ اليقيني ليس بيد الشارع وضعه أو رفعه لكنه ما خرج عن الشارع هو الرفع المباشر فليس بيده رفعه مباشره او وضعه مباشره لكن بيده رفع منشا انتزاعه او وضع منشا انتزاعه وحيث يا سيدنا وحيث ان وحيث ان الصحيح لدى هؤلاء أن منجزية العلم الإجمالي لأطرافه ليست على سبيل العلية التامة بحيث لا يعقل الترخيص في اطرافه إذن فالترخيص بناء على مسالكهم معقوله فإذا كان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي معقولا إذن إنما حكم العقل بالجمع بين المحتملات إن لم يرد من الشارع ترخيص وإلا إذا ورد من الشارع ترخيص ارتفع الحكم العقلي بارتفاع موضوعه ومنشئ انتزاعه لذلك صح للشارع ان يقول بما ان في حكم العقل بالجمع بين المحتملات حرجا ومنشا هذا الحرج ليس حكم العقل في حد ذاته وانما منشا انتزاعه الا وهو عدم الترخيص من قبلي. فمقتضى لا حرج رفع عدم الترخيص بالترخيص فإذا حصل الترخيص ارتفع حكم العاقل بلزوم الجمع بين المحتملات فأمكن للشارع أن يرفع الحكم العقلي بلا حرج برفع موضوعه ومنشا انتزاعه اه لا اله الا الله استغفر الله العلي العظيم والوجه الثاني ان يقال بان لا حرج تنصب على نفس عدم الترخيص مع غمض النظر عن الحكم العقلي فيقال يا شيخ عبد الله المامقاني بأن عدم الترخيص هو كناية عن اهتمام الشارع بالحكم الواقعي فإنه ليس للشارع أنحاء عدمية كما يقول شيخ عبد الله بل لا محاله الشارع في مرحلة الظاهر إما على اهتمام بالغرض اللزومي أو على اهتمام بالغرض الترخيصي لا ينفك عن أحدهما ولذلك إما أن يأمر بالإحتياط حفظا للغرض اللزومي أو يرخص بالبراءه حفظا للغرض الترخيصي فليس للشارع حالة عدمية بل هو في طول وجود حكم شرعي إما ذو اهتمام بالغرض اللزومي أو ذو اهتمام بالغرض الترخيصي والكاشف عن ذلك الترخيص وعدمه فعدم الترخيص هو عبارة عن اهتمام الشارع بالغرض اللزومي في مقابل الترخيص الذي هو اهتمام بالغرض الترخيصي فبما أن عدم الترخيص عباره عن الاهتمام فللشارع ان يرفع عدم الترخيص بالترخيص اي فللشارع ان يبرز ان حاله في هذا المورد هو الحفظ للغرض شنو ترخيصي، دقق يا شيخ عبد الله بل انه بناء على مسلك العلمين السيد الصادر والسيد الأستاذ من أن عدم الحكم من قبل الشارع بمثابة الحكم وبحسب تعبير السيد الشهيد في أصوله ان المناط في جرياني لا ضرر ولا حرج موقف موقف كلمه سياسيه موقف <تصفيق> ان المداره في جرياني لا ضرر ولا حرج موقف الشارع <تصفيق> والموقف قد يكون سكوتيان وقد يكون كلامياً وإلا فبالنتيجة هو شنو؟ موقف فمتى ما كان موقفه ضرريا أو حرجياً ارتفع بلا ضرر ولا حرج وإن عبرنا عن هذا الموقف بعدم الحكم وبتعبير السيد الاستاذ دام ظله ان مفاده لا ضرر ولا حرج عدم تسبيب الشارع لضرر على المكلف او لحرج عليه شارع لم يتسبب في ذلك وعدم التسبيب قد ينطبق على الحكم الوجودي وقد ينطبق متعلن. على الحكم العدمي مثلا اذا افترضنا في الحقوق الاعتبارية بحثناها في قاعده لا ضرر لمن حضر قاعده لا ضرر ما ادري حد منكم حاضر شيخ ابراهيم ما موجود كان عكزنا عليه ها فقد بحثنا في قاعدة لا ضرار في الحقوق الاعتبارية كحق البراءة وحق التأليف والناشر، وهل أن هذه الحقوق مورد لا ضرر أم لا؟ فقد يقال بان عدم حكم الشارع بضمان هذه الحقوق مع بذل المكلف الجهد في تحصيلها عدم الحكم شنو ضرري حرجي على صاحبها فمقتضى لا ضرار استبدال عدم الحكم بالضمان بالحكم بالضمان إما لأن عدم الحكم بالضمان موقف بحسب تعبير شنو السيد الشهيد أو لأن عدم الحكم بالضمان تسبيب من الشارع للضرر على المكلف بحسب تعبير السيد الأستاذ ومفاد لا ضرر أن كل موقف ضرري فهو مرفوع ومفاد لا ضرر أن كل تسبيب لضرر فهو مرفوع فمقتضى هذين المسلكين وهما الصحيح أن لا فرق في جريان لا ضرر ولا حرج بين الحكم وعدم الحكم فافهام واغتنم والتفيت وتأمان وإحنا ما زلنا في الشارع نركض والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم ما لي تثبت كما تنفي نعم